İnnəl qlub iləl həbib temilu İnnəl qlub İnnəl qlub al-habib tamilu ma'i bi بيكي كي فيتاميلو بذلك الشهيد ودليل هو دليل دليل دليلو الدليل اذا ذكرت حبيبي محمدًا أما الدليل أما الدليل إذا ذكرت حبيب محمد صارت دموع العاشقين قسيله صلوا عليه صلوات الله कौन है यार Nə nurca, qönül